بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما فدرات ما الحقة كذبت تمود عاد بالقارعة فأما تمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه هي من فترى القوم فيها صرعا فجعل القوم فيها فرعا كأنهم معجاج نخل قاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله بالخاطية بالخاطيه فعصوا ربهم فأخذهم أخذة الراديه إنا لما قضى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم فذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم قافية فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظلنت أني ملاقم حسابية فهو في عيشة راضيه